قل لا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَقْرَعُ أَرْوَأَهُ إِسْتَغْنَاهُ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرْوَأِيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقواة أرأيت إن كذب وتولّى ألم يعلن بأن الله يرى كلا لإن لم يتهل نصف عن بالناصية ناصية ذيبه خاطئه فليدع نادييه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد وتقرب